يعفى عنها لمشقة التحرز منها زي ايه قال لك الدم بعض اهل العلم بيرى انه مطلق الدم ين... نجس مطلق الدم فلو انا دلوقتي مش عارف وانا ماشي كده حكيت في حاجة فنزلت لنا نقط الدم يقول لك خلاص ده الدم ده نجس والبعض يرى انه بالتالي ينقض الوضوء فالسنة ما جاتش بكده كانوا يصلون في جراحاتهم قال لك ليه لانه ما يخلو انسان من بثرة يعني, يعني من حاجة كده قشطت معاه مش عارف ضفر طلع منه ونقط الدم اي حاج اي احتكاك ممكن يكون جلده خفيف شوية فلو قعدنا نقول انه كل حاجة من الحاجات دي ينقض الوضوء وتبقى ناجسة وتبقى كذا لشقة الامر على الناس فالمشقة تجلب التيسير تخففوها على الناس فيقول هذا عفو هذا يشق التحرز منه انا ماشي عفو الموسوسين بقى فالارض كانت النهاردة مضطرت شوية فوحلت في كم حتة وانا ماشي راح ايه عربية كده راح تجيبها شوية وحل علي واحد موسوس بقى قال لك الحتة دي بالذات عدى عليها حصان وبتهيالي انه نزلت منه حاجة تبول هنا مثلا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 تيجي بالذات انا اعرف وتوصلي كده نساء في فترة الولد وهو صغير ما بتصليش ليه كل ما تمسك الولد والبامبرز وتشعرف ايه وتعمل وتسوي الولد كذا فنجاسة في نجاسة فتقول لك كل شوية غير وكل شوية اعمل مش مصلي او الولد الصغير مش عارف ايه تحرك فنزلت هنا مش عارف ايه صحي من النوم البامبرز مش عارف صرب فنجس فكل شوية ناجس ناجس ناجس فخلاص بقى تقول له إيه تقول له بس وما ودي وسوي بقى يقول لك الحتة دي كانت كده حطت عليها مية طب ما هي المية انتشرت والماية كان فيها نقطة نجاسة يبقى الحتة دي كمان انتشرت وتوغلت يا عم مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليه زنوبا من مال هل لهم بقى وشوية المية اللي لهم دول خدوا بالكوا نزلت على شوية بول يعني شوية نجاسة فالماية كده انتشرت فلما انتشرت يبقى يبقى زودنا النجاسة يبقى كده محدش حي... يطيء حد بقى لا خلاص حط عليه شوية مياه وانتهت القص فهمت يشق التحرز منه فهمتوا المشقة تجلب التيسير ولا والله انت لو جمعتوا اللي احنا عادين نقوله ده على مدى يومين ده أنا تقريبا خلاصة قواعد الفقه تقالب وخلاصة اصول الفقه تقالب وخلاصة الابواب الاساسية في العقيرة من الايمان وكذا وكذا تقالب وشوية ايمانيات في النص تقالب يعني يعني يعني يعملوا اي حاجة بقى يعني حسسون انه ان الكلام ده مش هو على الله خير المشقة تجلبوا الايه تجلبوا التيسير خذوا اللي بعديها الميسور لا يسقط بالمعصور ولا فاهمين ولا حاجة ما تفهموش تصلوا على النبي يا صلاة النبي احسن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم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 إذا وجد المحدث ما لا يكفي لرفع الحدث. صعيد النوم لقيت الحنفية ما فيش مية ومش مخزنين مية ما عندكش إلا شوية في التلاجة تشرب منهم حبأ الد كده وجب عليه إنه يعمله لو ده ما فيش غير المية الحشرة ما يتمن لو عنده مية زي دول كده يعني يا دوبك دول يعملوا دي مثلا.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 بس هي المتجبر من الغاية من حتة الفلانية يقدر يغسل أصابع, أصابع دي طب ما يقدرش يجيب ناحية الدراعه الشمال ده خالص مية خلاص يغسل اليمين طب وعالشمال ده يعمل له ايه يتيمن بعد الوضوء عنه ما يجيبش ناحيته مية خالص الميسور لا يسقط بالايه بالمعصور من فوائد هذا الحديث كذلك ان التشديد في اجتنام المنهيات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 هلاك الامم اخر الحديث بقى من اسباب هلاك الامم ايه كثرة سؤالهم وتعنتهم في واحد ما وده قصة البقرة اذباحوا بقرة شكلها ايه طب شكلها كذا لونها ايه طب لونها كذا طب بس قربها لنا شوية يبدي ما تخلص هي بقرة وخلاص هو معانش بقرة اذباحوا بقرة ما شك... شكلها ايه لونها ايه ما هي آه خلاص كذا وكذا وكذا وكذا وفين بتضلين فذبحوها فيبقى بالتالي لا تتعنت احيانا تفصل فتوعف حرج زي ايه وحاول كلام يتفهم فيما وراءه يجي واحد يقول لك ايه مثلا في بعض الامور التي سكت عنها الشرع الشرع الايه قال في مثلا في أمور العلاقات الزوجية الشرع حط معنا ووقفنا على ذلك اتقل الحيض والدبر وبس طب ينفع يعمل يابني يا ما تسألش بتسأل ليه لا اصلي مش مت... يا ابني انا دي حاجة اسرار بين الرجل و مراته انت مالك الشرع قال لو كان في حاجة تاني غلط كان قالها لا بس ما ينفعش يعني ممكن يا حبيبي خلاص مسألة بينها بين الرجل و حابب ايه كاره ايه عامل ايه دي مسألة تتثابت لاعراف الناس للذوقيات الناس لامور الناس لكن ما تجيش بعد كده تسأل في تفاصيل هو ده ربنا سبحانه وتعالى امر بان تؤتى النساء هكذا وأن يطاق أشياء يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهم فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث أمركم الله النبي قال إن الكلام ده معناه إنه يكون يعني على ما هو معلوم في القبل وليس في الدبر اتق الحيضة والدبر ما تقربش منها صاعة المحيط وما تقربش منها في كذا وخلاص طب في بعض يا حبيبي ما تسألش بس هذا سكت عنه الشرع التفاصيل بتوقع في حراجك وصلته وهكذا يبقى خدنا حاجات كتير حوالين هذا الحديث وكفاء عليكم في الحديث ده الكلام ده كله يعني عشان خاطر يعني نتم العاشر ان شاء الله تلك عشرة كاملة احنا عاجين الاربعين مش عارفين نعمل حاجة في الاربعين بس انا, يعني أنا اتصور ان العصر احاديث دول حتى يعني اظنهم فيهم وجبة دسمة قوي محتاجين بقى تقعدوا تذكروا فيهم لغاية العيد وعليكم خير عشان خطر احنا ما عندناش احنا عاديم نعمل الكلام ده كله لان الجمعة الجاية واللي بعديها اجازوا عليكو خير اني اسافروا للحج ان شاء الله إن شاء الله وسافر فجر الأربعاء القادم على سكرة قلنا نعمل جمعة وسط وكان المأمول يعني نحن نخلص بس أنا مش عايز أجري أجري أجري أجري فالدنيا تبقى يعني مفيش نفس فاللي هنقدر نصله وبعد كده هنعمل بعد العيد مباشرة أو الجمعة إن شاء الله نحاول نعمل نكمل الدورة بحيث انه ننتهي من شرح الاربعين وتمتحنوا فيها بس هقسمها بقى هعملها نظام ترمات ترمى اول ترمى ثاني كويس كده فالترمى الاولان تمتحنوا في الحديث اللي احنا هنقف عليها على قدر المستطاع يعني في حديثين كمين سهلين يعني اللي جايين دون ان شاء الله ما يخدوش معنا وقت خالص فنوصل للعدد اللي هنقدر عليه وتمتحنوا فيه تسميع وفقهيات الحديث الحاجة دي هتتنزل هقول لكم على, على المواقع. الشباب هنا هينزلوها حنزل... على سطوانات عشان تبقى معاكم عشان ما يبقاش لك حجة تسمع فيها وما لانا بقول لك لغاية العيد عشان خطر ايه عشان تبسك لك كتيب ده وتيجي تقول لي مش عارف ايه احنا ما كنتش بحث صوتي عشان من كلمتين دول لا عشان تظاكر وتسمع والحاجات اقول لكم مصادرها فين عساس ان انتو تسمعوها في الفترة دي وتذكروا الاحاديث مذاكرة قوية انا بامتحن صعب بقول من دلوقتي. يعني الحاجات دي مش هتنفع كمغريات يعني ها <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان طب خلونا بس يعني أنا وياي عملنا كده في النص خلونا نأخذ الحجسين الجايين